فرش سورة آل عمران يرون خطابا حز وفز يقتلوا تقيه مع وضعتو حم وإن افتحا فلا يبشر كلا فدق للطائر اتل طائرا حزن وفليا وافتح لما فلا ويأمركم فانصب وقل يرجعون حم وحج كسرا وقرأ يضركم وقاتل من تضمم جميعا ألا يظل جه الحمن والغيب يحسبه الظلال بخل الله خرعكس بفتحبا كذي فرح واشدد يميز معا حلا ويحزن فافتح ضم كل سوى والذي لدى الأنبياء فالضم والكسر احفلا سنكتب مع ما بعدك البصر فوز يبين يكتم خاطب حلا خفف فطلا يغر كيحطم نذهب ونري أنك يستخفا وشدد لكن اللذ معا ألا على على